بسم الله الرحمن الرحيم 123. حميم 124. والكتاب المبين 125. في ليلة مباركة 126. كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم 128. من عندنا إن 117. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 118. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 119. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب الاولين بل هم في شك يلعبون 112. يوم تأتي السماء بدخال مبين 113. الناس هذا عذاب أليم 114. رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن 113. وقد جاءهم رسول مبين 114. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 115. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 116. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا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 114. كم تركوا من جنات وعيون 115. وزروع ومقام كريم 116. ونعمة كانوا فيها فاكهين 117. كذلك وأورثناها قوما آخرين 118. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا 111. ولقد رجينا بني إسرائيل من العذاب المهين 112. من فرعون 113. إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين 115. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء إن 124. هؤلاء ليقولون 125. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين 126. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 127. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 111. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 112. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 113. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 114. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون 111. إلا من رحم الله إنه هو العزيد الرحيم 112. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 113. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى الجحيم ثم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 سندوتي واستدع قم متقابلين كذلك وزوجناه بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم 111. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 112. فارتقب إنهم مرتقبون